سليم. نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين عن مسروق رضي الله عنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما كان هذا لأن قريشا هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش دعاء النبي على قريش صلى الله عليه وسلم لأن قريشا لما استعصوا على النبي يعني عصوه ولم يستجيبوا له صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسنية يوسف سنية يوسف اللي هي سبع الشداد شكدا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدادم يأكلن ما يعني فيهم قحط المطر ما ينزل، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، أو العظام ويأكلوها من الجوع ما فيش أي أكل ولا أي حد، فجعل الرجل ينظر إلى السماء، فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم قال فأتى, أو فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استفق الله لمضر فإنها قد هلكت فاستسقى صلى الله عليه وسلم فسقوا يعني ربنا أنزل عليهم من المطر ما ينبت الزرع ويروي الناس فنزلت إما كاشف العذاب قليلا إنهم عائدون فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة يوم نبطش البطشة الكبرى إما منتقمون يعني يوم مبدر قال يعني سيدنا مسعود هذا في يوم مبدر انتقم الله منهم المبحث السادس قصة البرهاء الرهان بين ابي بكر وقريش قصة الرهان رهان جمع والله أعلم الرهان هنا المراهنة بقى من المراهنة يعني مصدر يبقى حديث عائشة رضي الله عنها المبحث الرابع قصد سيدنا ابن أم مكتوم من حديث عائشة رضي الله عنها أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول ترى بما أقول بأسا ففي هذا نزلت عبس وتولى كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس حتى انه كان يشك ان يموت يقتل نفسه حزنا واسا على تركهم للهداية فلما جاءه رجل من عظماء المشركين رجى ان يسلم هذا فاذا اسلم اسلم من وراءه من أتباعه ومن دونه فكان يعرض عن سيدنا ابن أم مكتوم ليس يعني تكبرا عليه ولا ولكن انشغالا بما رأاه أهم للإيه للإسلام والمسلمين أن يسلم هذا ويقبل هذا خشي أنه ينشغل بسيدنا ابن أم مكتوم أعمى ولعله كان يعني بالنسبة للعظماء قريش يعني ما هوش في مرتبتهم من في الشرف عندهم في أنفسهم فخشي أن يبتعد هذا وينصرف ولا يحتاج، فكان حريصا على هدايته وهذا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يراه أنفع للمسلمين وكان صلى الله عليه وسلم لا يعمل ولا يقول بهوى أبدا قال تعالى وما ينطق عن الهوى وكانش ليه هوى أبدا في عمله يعني ما ويعمش حجل نفسه أبدا بهواه إنما ينظر في المصالح الشرعية فإما أن ينزل إليه الوحي فيعمل بمقتضاه وإما أن يترك يجتهد على ما يتصور ويظنه انه الاصلح والاقرب الى مقاصد الشريعة والى مقتضى الادلة فاحيانا يجعل ربنا سبحانه وتعالى يصيب يصيب ما اراده الله فيقول به ويقره الله واحيانا ربنا يجعله يفتي او يعمل بما يريد الله عز وجل تغييره وخلافه ليظهر معنى للناس يظهر حرصه على ايمانهم وهدايتهم يظهر رحمته بالناس كتركه قتل الاسرى مثلا ونحو هذا يظهر حرصه على الناس ورحمته بهم وحرصه على هداية الناس ونحو هذا صلى الله عليه وسلم وايضا ليعلم الناس أن الأمر بيد الله عز وجل ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر فهذا من مما جعل الله عز وجل نبيه يفعله ثم يبين الله عز وجل الأنفع والأمر الاصلح والاقرب لمراد الله عز وجل فقال عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يتذكر او يتذكر فتنفعه الذكر اما من استغنى الى اخر السورة وهذا طبعا فيه توجيه الى ان الهداية بيد الله عز وجل ليست بيد احد من المخلوقين حتى الانبياء قال تعالى انك لا تهدي من احبقت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وطبعا المقصود الهداية هنا هداية التوفيق والإقدار والحمل على الإسلام أما الهداء معنى الإرشاد فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وأدى ما عليه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها من يزيق عنها هلك فأتم ما عليه وأشهد الناس يوم عرفه فلا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم فاشهد اللهم ويشير بإصلاحه إلى إلى السماء وده من أدلة علو الله عز وجل في السماء فقد هدى وقال تعالى في ذلك وإنك لتهدي الى صراط المستقيم مش كده وقالوا ان ايه تطيعوه تهتدوا وقال الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا الى اخر الايات وكلها تدل على انه يهدي يعني يرشد الى الله و الى انه اتم ما عليه ولكن حصول الهداه في قلوب الناس والتوفيق الى الاسلام والالتزام به فهذا لله عز وجل وحده ويأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد لم يستجب له أحد وطبعا لا ينسب الأنبياء إلى التقصير أبدا فالهدا بيد الله ثم الرجل المهتدي وان كان ضعيفا وكفيفا وفقيرا فهو انفع من كل الكفار وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون زمان فيه جيش فيه رجل ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرون به صحابي واحد في الجيش ينصروا بالصحابي الجيش كله بقوته وعدده وصالحيه وعلمائه قد لا يبلغ شأنهم أن ينصروا ومع ذلك يوجد فيهم صحابي واحد فينصرون به نحن اذا دعونا الى الله دعونا كل احد لا نبالي بكونه فقيرا او غنيا فقيرا او نبيلا يعني شريفا او غير شريف يعني قليل المرتبة في الناس المركز الاجتماع يقوله ندعو الكل وكل بما يناسبه ولعل الفقير أنفع من الغني ومن اهتدى وتعلم فقد شرف بالعلم ولا يسعى إلى الشرف ولكن يحصل به الشرف حكما فقهيا قال الشافعي أتفرع عن العلم الشرف وإن كان صاحبه إيه ها ده ني كده وان النبلو ان كان حقيقا وبهذا بهذا يتفرع ان ابن العالم وان كان افقر الناس كف لبنت الوالي وبنت القاضي وبنت القريشي كف ان يتفرع عنه الايه الشرف طبعا الكفاءة في الزواج معتبرة. لابد أن يكون الزوج كفءا للزوجة إلا أن تنازلت هي وأهلوها عن ذلك ولكن لا ينبغي أن يتنازلوا في هذه الأزمان لألا تحصل مفاسد بعد هذا على كل حال بالعلم بهذه الشريعة يشرف الناس ولكن لا يسعى الى الشرف ما ذئبان جائعان وصلة في غنم قوم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه فين اخواننا اللي يسعوا للشرف نقول له خليك في اللجنة الادارية بمعنى تشوف الاكل والشرب والمواصلات والحاجات دي يقول لا وانا فاكر بلجنة الادارية إن يعني غير كده لا يا شيخ طارق خليك متواضع مش مشكلة يعني كوماندا ماشي انما حاجات الصغيرة دي هو مش الشيخ طارق بالسنة طبعا ايه أقول لواحد واحد يوم يرمي على حد تاني إنه مش يخترق طبعا جزمته فوق دماغه طيب قصة الرهان يعني المراهنة بين أبي بكر وقريش من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم قال غلبت, غلبت وغلبت كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم ليه يحبوا أهل فارس يغلبه عشان أهل أصنام زيهم إنما المسلمين من الأقرب ليهم النصارى مش كل أهل الكتاب النصارى أقرب الكفر كله ملة واحدة إنما النظارة أقرب لأنهم أهل كتاب وكان المسلمين عندهم توقع أن أهل الكتاب بما علموه من الكتاب يهتدوا ويسلموا لأن عندهم الأخبار عارفينها مش كده الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه اللي هو إيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم يعني مش مثلا ملتبس عليهم الامر احتمال يكون النبي ولا مش النبي لا يعرفونه هم فكانوا المسلمين لهم تشوف في نصره الايه النصارى علشان يتصوروا هديته لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا لا ايه الاول اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم موده الذين آنوا الذين قالوا إن نفار ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا كل الأوصاب دي مع بعض وإذا سمعوا ما أنزلوا إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون آمنا فده إيه دول الأقرب الناس فالمهم كانوا عشان دول أهل أوثان أهل كفر زيهم وإلحاد و كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب يظهر يعني إيه حضرت يوم الخميس من اللي حضر يوم الخميس قلنا يظهر يعني إيه هه ينتصر يغلب ماذا كده ظاهرين على الحق لا تزال طائفة من أمتهم ظاهرين على الحق يعني منتصرين وعلى الحق يعني يقاتلون على الحق وهم على الحق وطبعا المعنى الثاني انهم ظاهرين يعني مشهورين باتباعهم للحق والتزامهم به فهنا الظهور بمعنى الغلبة أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما إنهم سيغلبون الروم أيغلب أيغلب فذكره أبو بكر لهم للكفار فقالوا جعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا فجعل فجعل أجل خمس سنين فلم يظهروا أو فجعل أجل خمس سنين يعني ايه انا ننتظر خمس سنين ندل غلب ويبهى رهان فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال الا جعلته الى دون قال اراه العشر قال ابو سعيد والبضع ما دون العشر قال ثم ظهرت بعد قال فذلك قوله تعالى الافلام ميم غلبة الروم الى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء قال سفيان سمعت انهم ظهروا عليهم يوم بدر في بضع سنين البضع ده لحد ما دون عشر سنين يعني ما دون عشر سنين يقال بضع سنين فاذا كان يعني هنراهن يبقى نراهن لحد ايه عشرة لانه ما يغلبوا في هذا الزمان فالرهن الى خمسة ملوش معنى لانه الصدق صدق القرآن يظهر في انتهاء المدة فلو ما ظهرواش لانتهاء المدة يبقى هم اللي صادقين ويوم ما طبعا إيه ليسوا بصادقين بل الله عز وجل هو الذي قوله المصدوق ومن أصدق من الله حديث من أصدق من الله قيل، فكان المفروض الرهان لح يبقى الحد إيه عشر سنين. نعم، يجوز الرهان يجوز آه على هذا يعني، ولكن. طبعا تدرس بقى في كتب الفقه ايه اللي نسخ و اللي بقي و اللي يختص فيه الرهان و اللي ما يختصش ونحو هذا وبهذا بهذا انهينا المبحث الرابع والخامس والسادس و السادس القادمة ان شاء الله نقرأ المبحث السابع والثامن لأنه في وفاة أبي طالب والثامن في وفاة سيدة خديجة وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعدها بمين ومين بقى عائشة وسود تقرأوهم المرة دي. الاسراء والمعراج مرة الجاية ان شاء الله عاوز ده